قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وغارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّا آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا قَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا صبروا وتعالبنا مسلمين، وقال الملوم قوم فرعون تذووسا، وقال الله في الأرض ويزرك وآل قال سنقتل وبناؤه، ونستحي نساء. فلقهم طاهرون قال موسى لقوم يستعينوا بالله قال موسى لقوم يستعينوا بالله واصدخوا إن الأرب لله يورثها من يشاء من عباده والعاكمة للمتقين قالوا موذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جدتنا قال عسى ربكم أن يغلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آن من عون بالسنين ونقصن من الثمرات ونقصن لعلهم